ا ل ج ن ة و ن ع ي م و سعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه يصلي, يصلي وبارك عليه على آمن لإمن ابتدوا

موسوعه ت النابلسي ل للعلوم ى ن ر ا ل و و ص ف ب الاسلاميه ت ق د م و

شركه الهدى ب ش ر ل ه ت ع و ي ه غير ر ب ح ي خ ص ا ل ع ت ر ة ا ل ط اجتماعي

ن موسوعه النابلسي عكدا ت ت ح ل ا ل م س ا م ب ح ل ا و س ت ع ل ا م ي ه

شركه الهدى ل ش ر ض ه ا ل ش ر ي ف ب ع ر ف ج ح ي من ص ل ا ة و ت س ي م ا ل ل ه م صلي و س ل ج ت م ا ر ك ع ل ي ه آله وعلى وبعد فأقول

عبد الله ا بن عبد المطلب واسمه ش ي ب ة الحمد حمدت خصاله ا ل س ر ي ة ابن هاشم واسمه ع م ا بن عبد مناف واسمه ا ل م غ ي ر ة الذي ي ن ت م ي الارتقاء

ا ب ن م ر ة ا ب ن ك ع ب ابني ابن ؤ ي ا ب ن غالب بن ف ه ر و ا س م ه قريش ويلايتون س و ن القرشي ة وما فوق ه ك ن ا ن ي كما كان حيله يلتفتي ورطه ابني

اسماء ل ل ي ا ر ح ل ل ي وسبع ص الله ا ل ه عليه و س ل م لك

م ع ل السلام ي و م س ك ع ن ه النابلسي ش ا وأباه ر المريك ع ع و د ا ل ع ل و م الاسلاميه

「そして私は私のことを知っているのは」<音楽>

「私たちは私たちの思いを知っております」「私たちは私たちの思いを知っております」

و اضراره جسما و روحا بصورته و معناه نقله إ ل ى مقره من صدفه آ م ن ه الزهريه و خصها القريب المجيب بان تكون اما لمصطفاه ى <تصفيق>

ورودي ا في السماوات والارض بحملها لانواره الداديه وصبى كل صب له بنسيم صبى صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم

و ك س ي ت ا لارضو بادر طولي جد في امين النباتي ولن سندسي و ايلادتي ما ر و ع د ن ى الشجر الجاري صلى الله عليه و سلم و سيدنا محمد

ونطقت بحمله كل دابه لقريش بفصاح الالسن العربيه وخرت الاسره والاصنام على الوجوه والافواه

「私の名前は何でしょう?」

わきはなはすみたわおてえとんもふいん、まだかみらんがきかんはきみせいりんあらみんな

الله عليه وسلم شهران على مشهور ا ل أ ق و ا ل ا ل م ر م ي ه توفي ب ا ل م د ي ن ة المنوره أ ب و ه عبد الله وكان قد اجتاز باخوانه بني ع ل ي م ن الطائفه النجاريه

ومكث فيهم ش ه ر ا سقيما يعانون سؤمه وشكواه الله الله لما تم من حمله صلى الله عليه وسلم على الراجح تسعه اشهر قمريه وهان للزمان

عنه صدا. الله حضر أمه ليلة مولده اسماء ل ر ي م نصوة ل ي ر الله ي ة ا ا ل م ق ا ى

محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام

Yeah, y a h y a h y a h i h y a h y a h a h y y a h y e a h